يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادميا وأعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الأيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وتره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وَإِن طَائفتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ اصلحو بينكما خويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين لا من لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكونوا خيرا منهم ولا تنابزوا بالألقابة فيسل اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبف أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ذكر شموه وسخر الله إن الله سوَّا بِالرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ شَرَّوا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكْرٍ وَمَنذَعٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّا كَرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْعَرَبُ آمَنَ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يرزكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله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 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غِيبَ الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ